والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد